وَمَا كَأتهم مِنْ آيَكٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهٍِ إِللاا كَالُ وَعَنه مُرِبين وَمَا كَين مِن آك مِن آك رَبّين إِللا كَ